ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر مثلها مثل الصغيرة التي لم تر الحيض قال تعالى واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب واختلف الفقهاء في سن اليأس